وكان الله عليما حكما وما يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتان وإثم بين ولو لفضل الله عليك ورحمة له لهم الطائفة منهم أن يضلوك